وَيَسْتَحِيُّونَ نِسَاءَ أَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِن رَب بُكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ أَذْنَ رَبُّكُمْ لَا يَشْكُرُونَ لَا أَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَسَبْتُمْ إِنا عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ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 دو أيديهم في أفواههم وقالوا وقالوا إن كفرنا بما أرسلتم به وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريض